وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ۚ وَكَانَ شَاكِرًا ۚ إِنْ شَاءَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِنَا آخَرِينَ